بسم الله الرحمن للذين اتقوا عند ربهم جنات ورضوان من الله والله بصير El Sure, he love. بَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضٍ بَيْنَهُمْ وَمَا سب صدق الله العظيم